وَاَبَشِرُوا يَهْدُونَنا فَكَفَرُوا وَتَوَلّوا وَاسْتَغْنَى الله وَاللهُ غَنِيٌّ حَمِيد زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَلَن يُبْعَثُوا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 يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابل ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا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 مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول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 من أدواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتقفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا وانفقوا خيرا لانفسكم ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب وَالشَّهَادَةِ العزيز الحكيم